أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء السحرة في الرع قالوا إن لنا لا أجرا قالوا إن لنا لا أجرا كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلم القوم سحروا أعين الناس سحروا اعينا الناس واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن الق عصاك فإذ هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 في المدينة لتخرجوا لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا إننا إلى ربنا مقلوبون وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا رَبَّنَا علينا صبروا وتوفن مسلمين، وقال الملاء من قوم فرعون أتذر موسى، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وألهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من ما شاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا.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 من فريق جوال الخير